وَإِذْ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا قَالَ هزوا قال أعوذ بالله مِنَ أكون من الجاهلين